في ش م و س ب ع ي ليس د النابلسي ب وجوهكم ق المشرق ل م ل و ل ك ن م ن الاسلاميه ب ر من ه و ل ي و ا ل آ you <laughs> من ر ب ك ت و ر ح م ة ف م ن ا ع ت ب ا ل ن ا ب ل س you、mm -hmm. يقونه فدية إن ط ع ا موسوعه ك ي ن فمن ت ط خيرا ف و خ ي النابلسي ه و ر للعلوم ك كنتم م إن م ن شهر ا ل ا س ل ا م ي لكن م ن الهدى و ا ا ل ف فمن ر ق ن ش ه د منكم ا ل ش ه ر فليصم م و ن ك ا ن مريضا أو ع ل ى س ر فعدة من أ ي ا ا م أخر يريد ل ل ه ب ك م ا ل ر س ل ا يريد ب ك م العصر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 احل لكم ليله الصلاه والضفه إ ل ى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم فتاب ع ل ك م و ع ف ى ع ن ك م ه النابلسي آ ب ش ر و ن ا ت غ و ا ما ا كتب للعلوم ا ل خ ي ط ا ل أ س و د من ا ل ف د م ثم <تلك> حدود اسماء ل ل ه الله <فلا تقربها> ك ذ ك يبين ل آ ي ا ت ه ل ل ن ا س لعلهم ي ت ق ن ى あ夜は何時に」